أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رقم والبيت المعمور والسقف المرفوء والبحر وتسير الجبال سير Ya افسيح هَذَا Sawa anna Inna İnna al fi ما كنت تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجنا حورين، النعين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم من يتنازعون فيها فِيهَا لا فِيهَا فيها Gülman <gülüyor> ol gönken, umurum, Allah'a فمَنْ الله In bikahin bikahin o la Kul derab ban Am da أم يقولون تقو de khin am Onlar kuzeydeki فَلَيَأَتِي مُسْتَمِعُونَ بِسُلْطَانِ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ ولكم Altyazı أم يريدون الغيب فهو أم يريدون كيدا فالذين كفروا Altyazı قطعي يقول يقول سوى يقول sahabun merkuun ve هم الذي فذروهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يساقون. Yumu la yoni lakin nakzaruhum la ya'lamun was birri قِنَّكَ بِأَيُّنِنا وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِحْهُ وَإِذْ بَارَ صدق الله العظيم استمعتني إلى تلاوة مباركة تلاها الشيخ عبد الحميد بلقين من قرية الفرفرية البنوز هطاي ما تيسر له من القرآن الكريم سورة الطور. اللهم ربنا بهذا ما حق ما هذا هذا ما قرأناه ونور ما تليناه مهديا إلى روح نبينا محمد وعادل من ونه وإبراهيم وموسى وعيسى وما تناسل وتناسل بينهم من الأنبياء والمرسلين وإلى روح أمتنا وأمت المسلمين أجمعين وخاصه إلى روح والدي ووالد والديه ووالدتي وولد والديها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 국민 awar.